وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك يأتي مالك بآثر عبد الله بن عمر وهو المنهج المضطرد من مالك في كتابه هذا إذا جاء حديث فيه احتمال أو فيه مظنة شبهه يأتي بأثر بعده يكشف هذه الشبهه وينفي هذا الاحتمال ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج من مكة بعد حجه حتى إذا كان بالقديد قديد أو قدية أو القديد أو كذا معروفه. إيش المحطة اللي بين بعد دهبان او جهت اسمها عسان او كذا وهو في طريقه الى المدينة جاءه خبر من المدينة ما هو هذا الخبر يبينه بعض الباجي يقول خبر اقتضى رجوعه لعله لامر يريده من مك لعله ليخرج من مكة على غير الهيئة التي خرج عليها لعله لعله والاخرون يقولون جاءه خبر فتنة في المدينة بعضهم يقول وقعت الحرة بعضهم يقول غيرها إلى غير ذلك فرجع ابن عمر من الطريق بعد أن غادر حدود الحرم بمرائل ودخل مكة بغير إحرام ابن عمر لما جاء رجع إلى مكة احرم ودخلها محرم ولا دخلها بغير إحرام بغير إحرام إذن دخول ابن عمر بغير إحرام ينفي أنه لا يدخلها بغير إحرام الا المقاتل ابن عمر ما دخل مقاتل إنما ترك أن يذهب للمدينة ليقاتل أو في فتنة ودخل مكة لغير قتال وبدون إحرام هنا يقول بعض العلماء إذا كان إنسان عادي لا في قتال ولا يريد نسكا وحديث عهد بمكة وأراد أن يرجع إليها لا لنسك ولا مخافة قتال لا يجب عليه أن يحرم طيب حديث عهد بمكة هذه نجعلها إلى حدفين بعضهم يقول أربعين يوم أنت في حالة عادية زرت أه... أه... ذهبت واعتمر ثم جئت ردت أن تذهب إلى مكة لصلة رحم لتجارة أنت حديث عهد بإحرام في مكة وتريد أن ترجع إليها لتجارة لزيارة لا لنسك يحتم عليك ولا لخوف يسقطه عنك فهل يجب أو يستحب لك أن تدخل محرمة؟ قالوا لا لأنه حديث عهد بمكة ما هي حداثة العهد؟ قالوا في حدود أربعين يوم إذن لو أن إنسان جاء إلى مكة وخرج ثم أراد أن يرجع إليها مرة أخرى وفي نطاق الأربعين يوما لنقل له احرم من أجل حرمة مكة قل أنت وكن في مكة لسه أثر مكة علي زمزم لسه مراه فيقولون إذا كان العهد قريب بمكة وليس هناك داع ولا مانع فانه يسقط عنه الندب إلى أن يكون إيش محرمة اخذا من فعل عبد الله بن عمر وبعضهم يقول له مطلقا لا يجب الإحرام لنسك إلا لمن أراد النسك قبل الميقات أما إذا أراد أن يدخل مكة لأي غرض آخر فلا يجب عليه ولكن ترك الأفضل وترك المندوب والله سبحانه وتعالى أعلم